ليس هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أسمع وأجيب وأعطي البعيد والقريب وأرزق العدو والحبيب قريب يغيث اللفان ويشبع الجوعان ويسقي الضمآن يتابع الاحسان قريب عطاؤه ممنوع وخيره يغدو ويروح وبابه مفتوح حليم كريم صفوح قريب يدعوه الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الاسوار كما دعاه عبد في الغارب قريب. فرجه في لمحة البصر وغوثه في لبتة النظر المغلوب إذا دعاه انتصر اطلع فستر وعلم فغفر وعبد فشكر قريب جواد مجيد لا ضد له ولا نديد أقرب للعبد من حبل الوريد على كل نفس طائم وشهيد محمود ممدوح حميد قريب دع المذنبين للمتاب وفتح للمستغفرين الباب ورفع عن أهل الحجات الحجاب الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر من فيض عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصمي قدسه والنحن يلمج حمدا في خلاياه والناس والناس يعصونه جهوا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه